داهو. من نادى بالخضوع وناد الله يا الله إن الكريم يجيب من ناداه واطلب رضاه, رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه فلم يزل بالجهود يرضي طالبين رضاه طف بالخضوع قاله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان لسائليه يداه واقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفا جملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو بسم الله ونا يا الله فعزيزها وذليلها وغنيها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 فمن نظراه فمن و